أ س أ ل الله تبارك وتعالى أ ن يرزقن ا و إ ي ا ك م تقواه في السر والعلى إ خ و ا ن ي مع شر المسلمين حديثي معكم في هذا اللقاء الذي أ س أ ل الله تبارك وتعالى أ ن يجعله في ميزان الحسنات يوم العرض عليه سيدور حول س ن ة ك و ن ي ة من السنن التي حكم الله عز وجل بها كونه والغرض من هذه ا ل س ن ة أ و من غيرها من السنن أ ن يعيش المسلم على وجه ا ل أ ر ض وهو مستوعب لما يحدث في كون الله عز وجل ليعيش مستريحا و إ ذ ا مات يلقى ر ا ح ة خيرا و أ ح ب من الذي كان فيه والذي يجعل المسلم في ح ي ر ة وفي تردد أ ن ه يغفل عليه في كثير من ا ل أ ح ي ا ن السنن ا ل ك و ن ي ة التي يحكم بها رب ا ل ب ر ي ة كونه وهذه ا ل س ن ة إ خ و ا ن ي دلت عليها ا ل أ د ل ة ا ل ش ر ع ي ة من كتاب رب ا ل ب ر ي ة ومن س ن ة خير ا ل ب ر ي ة صلى الله عليه و آ ل ه وسلم واعلموا ما من ا ل مسلم على وجه ا ل أ ر ض يستوعب السنن ا ل ك و ن ي ة ويعيها ويستظهرها ويعتقدها بقلبه ثم يعمل بها في ا ل ح ي ا ة إ ل ا استراح و أ ر ا ح وينظر إ ل ى الكون كله من خلال هذه السنن ا ل ك و ن ي ة التي حكم بها رب البري ة كونه أ ي ض ا إ ذ ا استوعب المسلم هذه السنن قلبه واصبحت س ت ح ك م ه قلبه ا و أ ع ق ي د ة يعتقدها القلب لن يتردد ولن يكون في ح ي ر ة وشك مما يحدث للمسلمين في العصر الحاضر ل أ ن أ م ة ا ل إ س ل ا م كما لا يخفى عليكم أ ص ب ح ت كلئا مباحا لكل س ا ئ م ة في عصرنا الحاضر خيراتها ل أ ع د ا ئ ه ا أ ض ف إ ل ى ذلك أ ر ض ه ا أ ص ب ح ت نفايات لتجارب العالم ب أ س ر ه ف إ ذ ا استوعبت ا ل س ن ة ا ل ك و ن ي ة ستعلم يقينا أ ن ما يحدث في الكون لا يخرج قيد ا ل م ن ا عن السنن ا ل ك و ن ي ة أ ر ج و إ خ و ا ن ي بارك الله فيكم اعيروني اذانا ص ا غ ي ة وقلوبا و ا ع ي ة حتى نستوعب هذه ا ل س ن ة و س أ س ت ع ي ن بالله عز و ج ل و أ و ج ز في الكلام على قدر ا ل ا س ت ط ا ع س أ ذ ك ر عنوان ا ل س ن ة ابتداء وبعد ذلك نقوم بشرحها شرحا تفصيليا وبعد ذلك نضرب عليها أ م ث ل ة من الكتاب و ا ل س ن ة و ا ل أ م ث ل ة على حسب الاستطاعه وعلى ما ي و س ر ه علينا ربنا عز وجل فالله أ س أ ل أ ن يرزقن ا و إ ي ا ك م العلم النافع والعمل الصالح و أ ن يجعلن و إ ي ا ك م من الذين يستمعون القول فيتبعون أ ح س ن ه اقول هذه ا ل س ن ة بعنوان إ ن الذي ينصاع للحق يؤيد من الله عز وجل انتبه وحاول مستعينا بالله تستظهر معي القول إ ن الذي ينصاع للحق لا بد أ ن يؤيد من الله عز وجل ما الذي نعنيه بهذا الكلام نعني بذلك أ ن المسلم في أ ي مكان وفي أ ي زمان إ ذ ا انصاع للحق والذي نعنيه بالحق هنا هو كتاب ربنا عز وجل و س ن ة نبينا صلى الله عليه و آ ل ه وسلم إ ن الذي ي ن ص ا ع للحق يلتزم ويخضع ويقنع ويستقيم للحق المتمثل في الكتاب و ا ل س ن ة لا بد أ ن يؤيد من الله عز وجل وحينما نقول لا بد أ ن يؤيد ك ل م ة لابد لم نوجب على الله ذلك فحاش وكلا ان يوجب أ ح د من الخلق على الله شيئا فالله عز وجل هو المتفضل على كل الخلائق وليس عليه واجب ل أ ح د بل كل الواجبات تجب على الخلق له ولكن قلنا هذا الكلام ل أ ن الله عز وجل هو الذي أ و ج ب ذلك على نفسه ولولا أ ن ه أ و ج ب ه ما أ و ج ب ن ا ه ولا اجترانا على ذلك لا بد أ ن يؤيد من الله ا ل ت أ ي ي د أ ي ا ل ن ص ر ة و ا ل ح م ا ي ة و ا ل ر ع ا ي ة و ا ل ع ن ا ي ة س ي أ ت ي ا ل ت أ ي ي د للعبد من الله عز وجل طيب حينما نقول أ ن ا ل ت أ ي ي د ي أ ت ي من الله لا بد أ ن يرسخ في ذهنك أ خ ي المسلم وتعتقد تمام الاعتقاد حينما ي أ ت ي ا ل ت أ ي ي د من الله لا يقف أ م ا م ا ل ت أ ي ي د أ ح د قط مهما أ و ت ي من ق و ة ومهما أ و ت ي من سلطان ت أ ي ي د من الله الذي خلق كل شيء الذي بيده مقاليد السماوات و ا ل أ ر ض الذي لا يعجزه أ ح د في ا ل أ ر ض ولا في السماء فسبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المدبر إ ذ ا أ ر ا د شيئا ف إ ن م ا يقول له كن فيكون وعليه إ خ و ا ن ي إ ذ ا ر ص ق هذا المعتقد في قلوبنا و ا ن ص ع إ ل ى ا ل ح ق و ن ج ن ا إ ل ى الله و استعنا به عز و جل في كل أ م و ر ن ا س ي أ ت ي ن ا ا ل ت أ ي ي د من الله عندئذ لا يرتاب مسلم ولا, ولا يتطرق ش ك ولا ي إ ل ى قلبه خوف ولا وجل ولا ح ي ر ة ولا تردد ولا اضطراب ل أ ن الذي يؤيده هو الله الذي خلق كل شيء وبيده ملكوت كل شيء لذلك سلفنا الصالح كما س ي أ ت ي في ا ل أ م ث ل ة استوعبوا هذه ا ل ع ق ي د ة وعلموا أ ن ه م إ ذ ا ل ج و ا إ ل ى الله و انصاعوا إ ل ى الحق المتمثل في الكتاب و ا ل س ن ة س ي أ ت ي ه م ا ل ت أ ي ي د من ربنا عز وجل وفعلوا ج ل و و أ ت ا ه م ا ل ت أ ي ي د كما سوف ي أ ت ي ن ا ب ا ل أ م ث ل ة ف أ ع ز ه م الله عز وجل في الدنيا و ا ل آ خ ر ة و أ ص ب ح ت لهم ا ل س ي ا د ة و ا ل ر ي ا ض ة والنصر و ا ل ك ل م ة العليا في الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة لذلك لما غفل كثير من المسلمين وعلى ر أ س ه م أ ه ل ا ل ب د ع ة من المبتدعه وغيرهم لما غفلوا عن هذا ا ل أ ص ل أ و تغافلوه و ل ج أ و ا إ ل ى أ م و ر غير ش ر ع ي ة يريدون ن ص ر ة دين رب ا ل ب ر ي ة خذلهم الله عز وجل وردهم على أ ع ق ا ب ه م و أ و ك س ه م وهي لغه عربيه اوكسهم وردهم و ح ي ب امالهم ل أ ن ه م لم يلجئوا إ ل ى الله لم ي ن ص ع و ا إ ل ى الحق بل لجئوا إ ل ى الغرب واقتبسوا من علمهم الضال و أ ر ا د و ا أ ن يسقطوه في البلاد ا ل إ س ل ا م ي ة فظلوا واضلوا ان الذي ينصاع ل ل ح ق لا بد أ ن يؤيد من الله عز وجل إ ن ص ا ع التزم استقام حق متمثل في الكتاب و ا ل س ن ة ي أ ت ي ه ا ل ت أ ي ي د من الله حينما ي أ ت ي ا ل ت أ ي ي د لا ت س أ ل عن ا ل أ س ب ا ب ا ل د ن ي و ي ة لا تخشى من نعيق الغرب لا تخشى من تهديداتهم لذلك قبل الشروع في ا ل أ م ث ل ة أ خ ص لكم هذه ا ل ق ص ة ا ل ط ر ي ف ة عن أ م ي ر من أ م ر ا ء المسلمين وعن خ ل ي ف ة راشد رزق في قلبه هذا الاعتقاد فلما أ ي ق ن ه ظهر على لسانه وقال ك ل م ة إ ل ى ا ل آ ن يرددها التاريخ من باب الماسر ع ومن باب الفخر خ ل ي ف ة المسلمين هارون الرشيد رحمه الله تعالى في خلافته الروم ك ا ن و ا من التفكير في غزو بلاد المسلمين حدث عند الروم شيء من ا ل إ ش ك ا ل ا ت ترتب عليه أ ن تولت أ م ر ه م ا م ر أ ة تسمى م ا ن ي ه فلما تولت ا ل خ ل ا ف ة أ ي خ ل ا ف ة الرومي وعلمت ب ق و ة المسلمين أ ر س ل ت إ ل ي ه م أ ر ي د أ ن أ ص ل ح معكم فما تريدون مني فهروم الرشيد من منطلق النصوص الشرعيه ا ل ه ا ا ل ج ز ي ة عن يد و أ ن ت ص غ ي ر ة ف أ ر س ل ت إ ل ي ه ا ل ج ز ي ة وعاشت في أ م ن و أ م ا ن في ح م ا ي ة الله عز وجل ابتداء ثم المسلمين بعد ف ت ر ة عزلوها عن الحكم وجاء ر ز ل يسمى نقفور ملك ا ل ر و م تولى ا ل خ ل ا ف و س ت ت ب له ا ل أ م ن وعرف باللي عملته من قبله ف أ ر س ل ر س ا ل ة إ ل ى هارون الرشيد مضمونها من ن ق ف و ر ملك الروم إ ل ى هارون الرشيد ملك العرب أ م ا بعد ه فقد كانت من قبل ا م ر أ ة عندها عجز وحمق وارسلت إ ل ي ك كثيرا من مالنا ما أ ن ت أ ح ق ب إ ر س ا ل ه إ ل ي ن ا منا إ ل ي ك ف إ ذ ا أ ت ا ك ك ت ا ب هذا فارسل ما أ ت ا ك من عندنا و إ ل ا السيف بيننا وبينه الروم في الوقت ده لهم الصول والجول على مستوى العالم ش و بقى ا ل ر س ا ل ة اللي رد بها هارون الرشيد على مقفور ر س ا ل ة تنجم من اعتقاد تنجم من فهم لما يدور في كون الله المفروض يكتب ص و ر ة ج د ي د ة قال الكتب لا اقلب الورق وقال اكتب من أ م ي ر المؤمنين هارون الرشيد إ ل ى نقفور كالبروم ا ل اما بعد ه ف إ ن ا ل أ م ر ما طلع لا ما تسمع وبس نحن مش بتوع كلام لسنا أ م ة ك ث ي ر ة الكلام بل ق ل ي ل ة الكلام ك ث ي ر ة العمل و د ه ز ا ل خ ل ي ف ة الراشد الجيوش لغزو الروم في ديارهم فمجرد التجهيز ومجرد السعي علم لخفور ف أ ر س ل يسترضي هارون الرشيد أ ن ي ب ق ي ا ل أ م ر ما كما كان عليه يعلم أ ن ه انصاع للحر فلا بد أ ن ي أ ت ي ه ا ل ت أ ي ي د من الله كون أ ن عندهم وعندهم وعندهم رؤوس د و و ي ة إ ل ى غير ما نسمع من الكلام ا ل ف ج ا ل أ ص ل ع كل هذا لا يقف أ م ا م ت أ ي ي د الله بشيء ف إ ذ ا انصعت للحر يستحي أ ن ي خ ذ ر ك الله ولكن انظر إ ل ى ا ل أ م ة لما ضيعوا أ و ا م ر الله وابتعدوا عن الحق ولجاوا إ ل ى الغرب ط ا ر ة و إ ل ى السفهاء ط ا ر ة و إ ل ى ا ل ب د ع ة ط ا ر ة ا ن ظ ر كيف أ ت ا ه م ا ل خ ز والخذلان من حيث أ ر ا د و ا العز و ا ل ن ص ر ة والله عز وجل غالب على أ م ر ه ولكن أ ك ث ر الناس لا يعلمون بعطل المسلمين نأتي إلى الأمثلة نأتي التي تقرر هذا ا ل أ ص ل الذي ذكرناه إ ن الذي ينصاع للحق لا بد أ ن يؤيد من الله ساتي ب أ ن ث ل ة من كتاب ربنا حز وجل ومن ج ل و س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتضح ا ل أ م ر ل أ ر ب ا ب الحجى و ل أ ه ل ا ل ف ط ن ة والذكاء من مسلم العصر المثال ا ل أ و ل نبي الله موسى كريم الرحمن ونبي ورسول من أ و ل ي العزم من الرسل كان في مصر أ ر س ل ه ربنا عز وجل إ ل ى فرعون بشيرا ونذيرا يدعوه إ ل ى الله و إ ل ى التمسك بكتاب الله المتمثل في, في هذا الوقت ب ا ل ت و ر ا ة وحدث حوار قصه علينا ربنا في ا ل ق ر آ ن بين نبي الله موسى وبين فرعون علم الله عز وجل في ا ل أ ز ل إ ن فرعون ت و م س على قلبه و ل ن يؤمن هو وكثير ممن معه ف أ م ر ربنا عز وجل موسى أ ن يخرج من مصر هو ومن آ م ن معه من المسلمين خرج نبي الله موسى ومعه قومه من المسلمين حيث أ م ر ه الله عز وجل أ خ ر ج بوحي واتجه إ ل ى هذا الاتجاه اسمع ما يقوله ربنا عز وجل قاصا لنا هذه ا ل و ا ق ع ة و أ و ح ي ن ا إ ل ى موسى أ ن أ س ر بعبادي إ ن ك م متبعون ف أ ر س ل فرعون في المدائن حاشرين إ ن هؤلاء ل ش ر ز م ة قليلون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 ا ل ل و البحر الاحمر خرج نبي الله موسى ومعه ق و م واتجهوا ن ا ح ي ة البحر استيقظ فرعون من الليل ف أ ع ل م ت ه ا ل ح ا ش ي ة أ ن موسى وقومه فروا من البلاد فخرج خلفه فرعون وقومه واقتصوا ا ل أ ث ر ومشوا خ ل ف ه بنص ا ل ت م ز ي ل ف أ ت ب ع و ه م مشرقين أ ي تمكن فرعون وقومه من ر ؤ ي ة نبي الله موسى وقومه مع شروق الشمس زيد و ق ت ف أ ت ب ع و ه مشرقين انظر فلما طراء الجمعان أ ي ر أ ى قوم موسى قوم فرعون و ر أ ى قوم فرعون قوم موسى فلما طراء الجمعان قال أ ص ح ا ب موسى انا لمدركون ُ وده شيء طبعي العدو من خلفك وهو أ ك ث ر منك عددا وعددا وليس أ م ا م ك إ ل ا بحر خضم عالي ا ل أ م و ا ل شديد الاتساع فقال أ ص ح ا ب موسى انا لمدركون ُ انظر وهذا الذي أ ر ي د أ ن يحفر في قلوبنا قال نبي الله موسى كلا كلا كيف ل أ ن هو الذي أ م ر ن ي أ ن آ ت ي لهذا المكان هو الذي أ م ر ن ا ما علي إ ل ا التنفيذ والسمع و ا ل ط ا ع ة ب ع شرى المسلمين نحن جميعا عبيد لله وليس من حق العبد قيد ا ل م ن ا أ ن يعترض على أ و ا م ر سيده والسيد هو الله عز وجل من أ ن ا ومن أ ن ت وما أ ن ا وما أ ن ت نحن عبيد لله عز وجل و أ م ر ن ا ب أ و ا م ر لنسعد في حياتنا قبل أ خ ر ا ن ا قال كلا إ ن معي ربي سيهدين انظر إ ل ى كلام هذا النبي الرسول الذي قص علينا ربنا عز وجل من خبره لنتعظ ونتعلم ونتدبر و ن ت أ م ل ونسقط هذا الكلام في واقعنا ف إ ذ ا حل بالبلاد خراب وضبار و إ ذ ا انحرفت ا ل خ ر ي ق عن ش ر ي ع ة الرحمن و أ ر د ن ا أ ن نعود كما كنا فليس لنا إ ل ا سبيل واحد ليس بسبيل ا ل غ ر ب الضال ولا بسبيل التحزب العفن بل بالرجوع إ ل ى الله بل بالاعتصام بالله بل بالانصياع للحق و ر ح م ة الله على ا ل إ م ا م مالك حينما يقول لن يصلح أ م ر آ خ ر هذه ا ل أ م ة إ ل ا بما صلح به أ و ل ه ا قال كلا إ ن معي ربي سيهدين هو الذي أ م ر ن ي و أ ن ا عبد ممتثل ل أ م ر ي طيب انظر بقى الى ا ل ت أ ي ي د وتامل و ت ذ ب ر معي ف أ و ح ي ن ا إ ل ى موسى أ ن اضرب بعصاك البحر تسمعون إ خ و ا ن ي أ ع ي د ا ل آ ي ة ف أ و ح ي ن ا إ ل ى موسى أ ن اضرب بعصاك البحر أ ي قانون و أ ي عاقل أ ي نصف عاقل يتخيل المشهد فرعون من الخلف وموسى على شاطئ البحر ا ل ن ج ا ة ا ل ن ج ا ة يضرب بعصاه ا ل ب ح ر أ ي عاقل نصف عاقل لا يشك قيد ا ن م ل ا في ان هذا التصرف لا يصدر إ ل ا من فاقد العقل ده, ده السنه ا ل ك و ن ي ة بتقول كده ازي ا العدو من خلفك وتضرب البحر بعصاك طيب كان المنتظر والمنطقي والعقلي ت أ م ر قومك ينزعوا ثيابهم ويستعدوا ل ل س ب ا ح ة في البحر ده المنطقي والعقلي ولكن لما جاء ا ل أ م ر من الله عز وجل هنا يقف العقل موقف العاجز السنن ا ل ك و ن ي ة هنا ليس لها وزن ولا ق ي م ة ل أ ن الذي خلق السنن وخلق كل شيء هو الذي أ م ر اضرب بعصاك البحر فكان من نبي الله موسى الامتثال لازم ا ن ص ع ن ص ع ل ل ح ق ل أ ن ابتداء هو الذي أ م ر ن ي بالخروج سمعا و ط ا ع ة أ م ر ن ي أ ن أ ت غ ي إ ل ى هذا المكان سمعا وطاعه فلما وصلت أ م ر ن ي أ ن أ ض ر ب بعصاي البحر سمعا وطاعه ما الفرق انتبهوا اخواني بين ما فعله نبي الله موسى وبين ا ل أ م ر الشرعي من الله له وبين واقع ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة في وقتنا الحاضر ما الفرق؟ ربنا عز وجل عز اخبرنا وقال إ ن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن و سنن من كان قبلكم حزو ا ل ق ز ة ب ا ل ق ز ة حتى لو دخل أ ح د ه م جحر رب لدخلتموه قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن يعني هم ا دوله ومع هذه النصوص الواضحه اوضحنا م ش م س النهار خرج علينا المبتدع لا كسرهم الله و أ و ح ل و ا البلاد في ض ر ا ب وفي ح ف ر ة س ح ي ق ة وزعموا أ ن ه م أ د ب ا ع ا للسلف وكذبوا أ ي ن ا ل إ ن ص ي ا ر الحق أ ي ن التمسك بمكان عليه السلف أ ي ن الالتزام بالاوامر ا ل ش ر ع ي ة ضاع كل هذا أ د ر ا ج الرياح ل أ ن القوم أ ر ب ا ب دنيا قال كلا إ ن معي ربي سيهدين ف و ح ي ن ا إ ل ى موسى أ ن اضرب بعصاك البحر امتثل نبي الله موسى ما الذي حدث والكل يعلم ا ل ق ر آ ن الذي نزل قال الله عز وجل و أ و ح ي ن ا إ ل ى موسى أ ن ي ض ر ب بعصاك البحر فانفلق、انفلق. فكان ل ف كل فرق ك ا ل ط و ض العظيم تعلمون ما الذي حدث المياه الميه منذ أ ن خلقها الله إ ل ى قيام ا ل س ا ع ة من خصائصها الاستطراق يعني يعني الماء يتشكل ب ا ل إ ن ا ء الذي يوضع فيه جبت ش و ي ة ماء وضعتهم في كوب ب ي أ خ ذ و ا شكل الكوب وضعتهم في ق ا ر و ر ة شكل ا ل ق ا ر و ر ة في إ ن ا ء ت أ خ ذ شكل ا ل إ ن ا ء دي ط ب ي ع ة الميه الذي خلقها عليها ن ا ر ب ربنا عز وجل طيب الذي خلق اليس في مقدوره ان يغير بلا وعزه ربنا ب يعظم نفطه اللهب فانفلق يستحيل يا اخواننا ط ب ق ى للسنن الكونيه الميه ا تاف لوحدها يستحيل ربنا هو الذي قضت ذلك ولكن حينما ياتي الامر من الله تلغى كل السنن لان الذي خلقها هو الذي امر فانفلق فكان كل فرق كالتوضي العظيم أ ي كالجبل العظيم تخيل ميه سائله تقف بدون حاجز وبدون حائل أ ي ن الاستطراق الذي خلقه فيها منعه فسبحانه وتعالى غالب على أ م ر ه انظر ما إ ل ى العجب أ ه ل التفسير ب ي ق و ل و ا إيه إ ن لما ضرب نبي الله موسى البحر انفلق فكان كل فرق ك ا ل ت و د العظيم انفلق إ ل ى اثني عشر طريقا ل أ ن بني إ س ر ا ئ ي ل كانوا أ ص ب ا ط اثني عشر سبطا سبط يعني ع ا ئ ل ة فحتى لا يحدث بينهم شيء جعل لهم ربنا عز وجل لكل سبط طريق ده مش كده امر ربنا عز وجل الريح فلفحت قاع البحر فحولته الى يابس حتى لا تتوحل الاقدام وتتوحل البهائم ليس هذا فحسب امر ربنا عز وجل وله الامر المطلق جعل في كل جدار من الماء بين الاثنى عشر طريقا ش ب ا ب ي لينظر كل صبت الى رفيقه اخواني مع شر المسلمين ان الذي ينصاع للحق لا بد ان يؤيد من الله عز وجل ي أ ت ي ا ل ت أ ي ي د لا ندري لان الذي يؤيد هو الله فالسنن ا ل ك و ن ي ة لا وزن ه ا ولقيمه ا إ ن وميس ا ل ط ب ع ي ة لا وزن له وقيم ة ما عند أ ع د ا ئ ك من سلاح ومن ق و ة ومن جبروت ومن عدد ومن آ ل ي ا ت لا وزن له و لاقيم ة ل أ ن معك الله عز وجل إ ن الذي ي ن ف ع للحق لا بد أ ن يؤيد من الله ليسمع كل مبتدع وكل حزبي محترق أ ن السبيل ل إ ص ل ا ح البلاد والعباد هو الانصياع للحق هو الرجوع إ ل ى ا ل س ن ة الرجوع إ ل ى مكان عليه السلف الصالح حتى يؤيدنا الله عز وجل كما أ ي د من قبلنا المثال الثاني حدثت هذه ا ل و ا ق ع ة التي س ي أ ت ي ذكرها في ا ل س ن ة ا ل ث ا ن ي ة من ه ج ر ة النبي صلى الله عليه وسلم وبالتحديد في غ ز و ة بدر و غ ز و ة بدر كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ث ل ا ث م ا ئ ة و أ ر ب ع ة عشر رجلا ومعهم فرسين وسبعين بعير تب المشركين أ ل ف أ ل ف ومعهم أ ك ث ر من أ ل ف بعير و أ ك ث ر من مائتي فرس تراءى الجمعان يوم بدر تراءى الجمعان عدد المسلمين كما سمعت وعدد الكفار كما سمعت و ب د أ القتال ب أ م ر من الله عز وجل متمثل في أ م ر نبينا صلى الله عليه وسلم وحمي الوطيس واشتد القتال وخد بالك القتال في هذا الوقت رجل لرجل و أ ر ض كلها رمل ف ي ص و ر الغبار فقل أ ن يرى أ ح د اخاه وكان بينهم ك ل م ة سر ف إ ذ ا ر آ ه نطق بها فعلم المستمع أ ن هذا من جنته ومن أ ص ح ا ب ه لما اشتد الوطيس وقامت الحرب وكشفت عن ساقها انظر أ م ر ربنا عز وجل النبي محمدا صلى الله عليه و آ ل ه وسلم أ ن ي أ خ ذ كفا من حصى كف من حصى أ م ر ض مد إ ي د ك ا ل أ ر ض كلها、حصر. حصباء ح ص سن يعني املا كفك حصى تخيل معايا كده كف يتملي حصى والحصى يا راجل خليها قدر ح ب ة الفول ليا ل ب ا ق ي ا ل ل ا كم ي أ خ ذ الكف على أ ق ص ى تقدير مئة, مئة مئتين سترضين أمر ب انتبه عز وجل ا أ ن ا أ ر ي د أ خ ي ا ل ص ا د ل أ ن أ ر س خ في قلبي وفي قلبك طالما ص ع ط للحق س ي أ ت ي ك ا ل ت أ ي ي د م ا ت س أ ل ش ولا تنزعج من عدوك ولا يكن في القلب اضطراب ولا قلق من عدوك فهو عند الله أ ح ق ر من ذبابه ولكن إ ذ ا و د د أ ق و ا م ا من المسلمين أ ص ح ا ب ع ق ي د ة ص ل ب ة ر ا س خ ة كالجبال أ خ ذ النبي صلى الله عليه وسلم كفا من ح ص ى و أ م ر ه ربنا عز وجل أ ن يرميه في وجوه القوم ولك أ ن تتخيل الف رجل مبعثرون في م س ا ح ة من ا ل أ ر ض متسعه والغبار منتشر لا يرى أ ح د من الغبار و ع م ر النبي صلى الله عليه وسلم ربه عمله ربه عز وجل ان يلقي الكف ة في وجوه القوم ويقول شاهت الوجوه ما الذي حدث قال عز من قائل وما رميت إ ذ رميت ولكن الله رمى جمعا الخبثاء و ض ا الوصف المناسب لهم ن أ ع د ا ء ا ل أ م ة يقول لك ا ل ق ر آ ن بتاعك متناقض فيه كلام متعارض قيل لهم كيف قالوا ق ر أ و ا وما رميت إ ذ رميت فنفى الرمي أ و ل ا و أ ث ب ت ه ثانيا أ و ل ي س هذا من التعارض وما رميت نفي ما هي ن نافيه إ ذ رميت يعني لما رميت قالوا تعارض طبعا إ خ و ا ن ي هؤلاء القوم و أ م ث ا ل ه م أ ذ ل و أ ح ق ر من أ ن نرد عليه ولكن الذي يجعلنا نتكلم بالرد خ ش ي ة أ ن تستقر الشبه في قلب مسلم فتؤثر فيه فنخسره ونحو أ ح و ج إ ل ي ه من أ ي شيء انتبه وما رميت إ ذ رميت الرمي في ل غ ة العرب ي له معنيان ا ل ح ذ و ا ل إ ي ص ا ل ا ل ح ذ يعني الحذر يخرج من كفي خارج عنه ده بنسميه ا ل ح ذ ا ل إ ي ص ا ل أ ن يصل إ ل ى الهدف المنشود فربنا تبارك وتعالى ا ذ ب ت الحذر للنبي و ا ذ ب ت له ا ل إ ي ص ا ل ونفى عن النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم ا ل إ ي ص ا ل فقال وما رميت أ ي ما أ و ص ل ت إ ذ رميت أ ي إ ذ حذفت ولكن الله رمى أ ي لكن الله أ و ص ل واحد من المشركين وقع في ا ل أ س ر فبيقص عليه يقول والله ما بقي أ ح د منا أ ي من المشركين إ ل ا ووصل إ ل ى عينيه ومنخريه و ث م ه من هذه الحصباء كيف أ ت ى ذلك إ ن الذي ي ن ص ع للحق لا بد أ ن يؤيد من الله انتبهوا إ خ و ا ن ي معشر المسلمين لأن كثير من العامه في ح ي ر ة يقول طيب نعم ل ا ي ه والوضع كما تعلمون ولا يخفى خ ا ص ة في هذه ا ل ق ر ي ة بالذات فمصفرت ق ر ي ة على حد علم بنار الانفلات مثل هذه ا ل ق ر ي ة وهذا واقع ك أ ن القوم يتربصون بهم لحقد في قلوبهم وغل استاثر عليهم كثير من القوم ي ولعمل دا احنا ك د ه سنضيع دا انتضعت ولكن ا ل أ م ل في الله قائم كيف بالرجوع إ ل ى الله بالانصياع للحق بعدم التحزب عدم التشرذم ع ل م تقليد ا ل غ ر ب الكافر وترك ديننا الحنير إ ن الذي ينصاع للحق لا بد أ ن يؤيد من الله عز وجل معشر المسلمين يتبقى أربعة أمثلة على مثال واحد فقط خشية المثالين كان كريمين من أولي العزم. لهو نبي الله موسى أربعة على العز خشية واحد الإطالة الأوليين كان الله لنبيين أولي لهو يتبقى أكتفي نبي فقط ونبي الله محمد عليهما وعلى أ ن ب ي ا ء الله ا ل ص ل ا ة والسلام وحتى لا يتطرق إ ل ى قلب أ ح د ن ا أ ن ا ل ت أ ي ي د لا يكون إ ل ا ل ل أ ن ب ي ا ء أ س و ق هذا المثال أ ب د ا ا ل ت أ ي ي د لكل مسلم ا ل ت أ ي ي د لكل بلد تتمسك بالشرع ا ل ت أ ي ي د لكل حي ولكل ط ا ئ ف ة تمسكت بشرع الله ي أ ت ي ه ا ا ل ت أ ي ي د من الله في صحيح مسلم من حديث ح ذ ي ف ة بن اليمان أ ن ه قال كنا جلوسا فجاء رجل وقال يا ح ذ ي ف ة ر أ ي ت م رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم قال له أ ن ت شفت النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم فقال له الرجل ما كنت تفعل فقال ح ذ ي ف ة كنا نجهد نجهد يعني نبذل ق ص ا ر جهدنا فقال الرجل لو ر أ ي ت ما تركته يمشي على ا ل أ ر ض يعني ك أ ن الرجل ب يستقل فعل حذيفه وحذيفه صحابي ومن العليا فقال له حذيف ا أ ن ت تفعل ذلك اسمع مني و ب د أ حذيفه بن اليمن يقص على هذا الرجل ق ص ة حدثت معه يبين له أ ن ا ل أ م ر ليس بالكلام ولا بالشعارات الجوفاء قال له ح ذ ي ف ة لقد ر أ ي ت ن ا مع النبي صلى الله عليه وسلم ل ي ل ة الاحزاب أ ح ز ب غزوة ا ل أ في ا ل س ن ة ا ل ر ا ب ع ة أ و الخامسه على اختلاف بين أ ه ل السير من ا ل غ ي ر ة حاصلها أ ن ا ل أ ح ز ا ب أ ح ا ط و ا ا ل م د ي ن ة من كل اتجاه وكانوا ع ش ر ة آ ل ا ف فارس وقام المسنون وحفروا الخندق وجلسوا خلف الخضه يبقى العدو في اتجاه والنبي ع ل ي الصلاه و ا ل ص ح ا ب ة في اتجاه لهم وبينهما ل خ ض ه انظر بقى للوصف ا ل ق ر آ ن ي ل ل ص ح ا ب ة في ل ي ل ة ا ل أ ح ز ا ب يقول عز من قائل و إ ذ زاغت ا ل أ ب ص ا ر وبلغت القلوب ا ل ح ن ا ك ر وتظنون بالله ا ل ظ ن و ن هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا دا الوصف الخالق واذ زاغت الابصار من شده الخوف والهلع وبلغت القلوب الحناجر لواحد لما بالخوف يقول فينا يشعر الْحَنَاجِرِ قلبها وَبَلَغَتْ وَتَظُلُّ ه ن ا ك أ ي في هذا الوقت ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا دا وصف ا ل ق ر آ ن طيب وصف ا ل ص ح ا ب ة لما هم فيه من الخوف قال أ ح د ه م والله إ ن أ ح د ن ا كان يخشى أ ن يذهب ليقضي حادثه فيحفر ح ف ر ة فيقضي فيها حادثه من ش د ة الخوف والهلع العدو من ا ل أ م ا م والبرد الشديد ده مش كده وفي ا ل م د ي ن ة بنوا ق ر ي ظ ة غدروا ونقدوا العهد كما قال عز م وجل إ ذ جاءوكم من فوقكم ومن أ س ف ل م ن يعني من هنا ومن هنا عدو من كل اتجاه والبرد شديد و ع ش ر ة الاف مع كل هذا انظر أ خ ي المسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم ل ل ص ح ا ب ة من رجل ي أ ت ي ن ي بخبر القوم أ س أ ل الله أ ن يكون رفيقي يوم ا ل ق ي ا م ة ح ذ ي ف ة بن اليمن بيقول والله ما قام منا رجل واحد شد الخوف وشد البرد وكثره العدو ولكن انظر كدا إ ل ى المغريات من ي أ ت ي ن ي بخبر القوم أ س أ ل الله أ ن يكون رفيقي في ا ل ج ن ة ل انا د ما أ س ل م ن ا ش و ل ج ن ا صلينا العيد في ا ل خ ل م ولا استمعنا للذكر ولا ضحين ولا فعلنا إ ل ا ل ل ج ن ة تمام اقول لك تعالي ع ن ي عشان أ ص و ر ه ا لك أ و كده تخيل ك أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أ خ ر ج من هذا المكان إ ل ى هذا المكان ولك ي ا ل ج ن ة لن يتردد أ ح د قط ب يقول ح ذ ي ف ة ما قام منا رجل واحد من ش د ة الخوف والهلع والبرد أ ض ف إ ل ى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد شخصا بعينه كل واحد يقول لك م شانه و أ ع ا د النبي صلى الله عليه وسلم الكلام ثلاث مرات من رجل ي أ ت ي ن ي بخبر القوم أ س أ ل الله أ ن يكون رفيقي و م ا ل ق ي ا م ة فما قام منا رجل واحد يقول ح ذ ي ف ة ف ب د أ النبي صلى الله ع ي س ل م يتفرس وجوهنا يبص لفلان وفلان يقول ح ذ ي ف ة ف ت ا ط أ ت ر أ س ي خ ش ي ة أ ن يراني قال لي ما استخب خشيه أ ن يراني فلما راني قال قم يا ح ذ ي ف ة خلاص ما عدش ينفع اعد لما ل أ ن ه أ م ر ن ي علشان كدا اسمعوا مني بارك الله فيكم ق ص ة حدثني بها شيخي من بلاد الحجاز عن رجل من سوريا رجل من س و ر ع ا م عمة الناس راح لشيخ من الشيوخ قال, قال, قال له والله أ ن ا عاوز اروح أ ص ي ف أ ن ا و ز و ج ت ي والعياذ فهل علي اسم قال له ح ك ي ل ي هتعمل ايه الله والله يروح البحر ونقلع هدمنا و ن ب ط س في البحر ونطلع طب قال له في ه الناس قال له ا س ب ح لها م و ج و د ة كله مع بعض ركع ل ى القلب واخد بالك فكان من فتوى الشيخ للرجل قال له حرام ولا يحل لك لحد كدا الامور م ا ش ي كويس فقال السائل للشيخ ما الدليل على ص ح ة كلامك على ادمغنا وعشان كده بقولك ي ا خ و ا ن ه ت س أ ل أ ي واحد في الدين عن م س أ ل ة ش ر ع ي ة ويفتيك قله ل لو سمحت هات الدليل على كلامك مجبش ا الدليل انفض يديك منه فهو جاهل ل أ ن لا فتوى إ ل ا بدليل ف ا ل ر ج م ب ق و ل للشيخ ما الدليل إ ن الكلام ده غلط طبعا الشيوخ والعلماء و أ ع ن ي بالشيوخ الشيوخ والعلماء علماء شغلتهم الدليل يعني أ س ه ل شيء تقول ل ل د ل ي ل أ ت و ا ر س لك حتى تمل فقام العالم الشيخ المبارك وصرد ا ل أ د ل ه على الرجل ا ل م ر أ ة ع و ر ة ولا يحل كذا إ ل ى غير ذلك فالرجل قال له لا ل لا لا انا لا أ عاوز دليل خاص قال له يعني قال له عاوز دليل لي مخصوص قال له اتريد دليلا يقول ق اذا ل رسول الله صلى الله عليه وسلم إ ذهبت امراه فلان إ ل ى المصيف فهي اثمه قال له ايوه قال له لا يوجد ي ش ع ر ا ء متخيل واحد بالغرق ده موجود طيب لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال قم يا حذيفه ما الفرق بين حذيفه وابن مسعود وابي هريره وخالد بن الوليد لا فرق يبقى ا ل أ و ا م ر ا ل ش ر ع ي ة للجميع يبقى لما نقول عليك بهدي السلفي وعليك ب ا ل س ن ة ما نقصدش السودان ولا ليبيا ومصر م س ت ث ن ى أ ب د الامر ا الشرعي لكل المسلمين قم يا ح ذ ي ف ة يقول ح ذ ي ف ة بن ا ل ي م ن فما كان لي من بد من القيام طب والبرد الشديد تبو الهلع تبو الخوف دا وقع في بعض الروايات ب ش د ة البرد كان كل صحابي حفر ب ا ل حفر قاعد فيه يعني ا ل س ي ا ب مش بكفي و ق م يا حذيفه ة طب ازاي ا ل ل انت رجل متربي ومتعلم صح كيف لا بد من الانصياع للحق تبو ا ل ت أ ي ي د ه ي ج ي ا ا يا ابن الحلل ي لك مشه مش دي ت ي ي ي ي أ ت ك من الله لا تنشغل ولا تنشغل تنزع سيأتيك من حيث لا تحتسب ولكن نفذ ا ل ع ق ي د ة نفذ ما في القلب في ا ل س ل و اندع إ ل ى الله ودع عنك الغرب و ط ر ي ه م فوالله ما أ ت ى منهم إ ل ا كل ضمار وكل شر اسمع اخر فاضل فقام ح ذ ي ف ة يقول فلما قمت انتبه ك أ ن ن ي امشي في حمام من ش د ة الدفء ازاي العلم الكوني اللي أ ن ا تعلمته وانا ر ج ل متخصص في علم الكيمياء يقولك الكلام ده مستحيل ليه أ ي جسم فيه ح ر ا ر ة ا ل ح ر ا ر ة بتخرج منه ب ا ل إ ش ع ا ع بدليل لو جبت انت ج م ر ة وضعتها في الجو خمس د ق ي ق م ت ل ا ق ي ه ا ا ل ح ر ا ر ة ح ت فين انتشرت بالاشعاع طب علشان نحتفظ ب ه لابد ان تحيطها بجسم كده ممكن ا ل ح ر ا ر ة تحتفظ ش ي ء ا ما ودي فكر ل ل ت ل ا ج ا ت وحفظ ا ل ا غ ذ ي ة هي كده يعني ايه يعني احنا علشان نتخيل علميه ركزوا معاي نتخيل علميا كيف شعر ح ذ ي ف ة بالدفء يبقى الرجل د ه ماشي في غ ر ف ة على قدر بدنه م ح ك م ة و أ د خ ل فيها شيئا من البخاري ومشي بها التفسير العلمي ما يقولش غير ك ك أ ن ن ي أ م ش ي في حمام من ش د ة الدفء ك ل م ة حمام اللي جت في الحديث مش زي الحمام بتاعها ا ل ن ه ا ر د ة ودي بنبه إ ل ي ه ا ط ل ب ة العلم الحمام أ ل السلف تختلف ل ف في ا عاصمنا ا ظ عند ا ا ض ر ل ح المقصود بالحديث كان أ ي ا م زمان واحد كده يقوم عمل غرفه ويحط فيها م ي ة س خ ن ة و ا ل أ ش ن ا ن اللي هو يعدل الصابون وغير ا ل كده لمن أ ر ا د أ ن يغتسل بماء حار يخش يقفل غرفه عليه ويشعل النار ويسخن ميه ويغتسل ده اسمه الحمام فكان ب ي م ا فيه بخار ودفء ف ح فخرجت بن بيقول اليمن ف ك أ ن ي أ م ش ي في حمام من ش د ة ا ل د ف انظر كذا وركز معي قال له ا ل ن ب يا ل ل حذيفه واذهب إ ل ى القوم واتيني بخبرهم ولا ت ض ع ر ه م علي تضعرهم بتاعتنا يعني يعني يشعر أريد أن باللغة بك لا كده أحد قطع هات المعلومات و تعالى يقول ح ض ي ف ه لانصياع للحق فمشيت ك أ ن ن ي أ م ش ي في حمام من ش د ة الدفء وعبرت الخندق ودخلت في القوم فالبهم بالليل يقول ف إ ذ ا ب أ ب ي سفيان بن حرب يصلي ظهره بالنار يعني يقول ناره مولع سهماً ظهره فأخرجت بذف ووضعته في كبد قوسي وهنمت أ ن أ ض ر ب ابي سفيان و س أ ص ي ب ه ولكن تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ت ض ع ر ه م علي فنزعت السهم ثم رجعت قبل المعلومات في ا ل م ط ل و ب ة ورجع ت أ م ل معي كده رجع برده مشي في الصور عبر الخندق لحد ما وصل س ي د ن ا النبي صلى الله عليه وسلم ك أ ن ه يمشي في حمام يقول فلما وصلت قررت يعني ايه رجع لي البرد كما كان كيف احنا ب ن أ ي د ك ل ف ت ر ة م ع ي ن ة للقيام ب ا ل م ه م ة التي وكلت اليه فلما رجعت قررت واتاني البرد فوضع النبي ع ل ي الصلاه و س ل ا م علينا كسائين فنمت حتى اصبح معشر المسلمين ينصاع ان الذي للحق لا بد أ ن يؤيد من الله عز وجل اعقلوها واعتقدوها واستظهروها واحفظوها ف إ ذ ا تمت ا ل أ م و ر ا ل س ا ب ق ة اسقطها في الواقع في سلوكك في حياتك ا ن ص ع للحق الجا إ ل ى الله امتثل ل ل ن ص تمسك ب ا ل س ن ة تمسك بالهدي وبعد ذلك اترك ا ل أ م و ر للخالق حاشا أ ن يتخلى عنك ان الذي ينصاع للحق لا بد أ ن يؤيد من الله عز وجل إ خ و ا ن ي مع شر المسلمين آ م ن و أ ر ج و أ ن يكون لما ذكر ص د م في قلوبكم و أ ن ت س ت ق ب ل و ن و ت ع ت ق د و ن ونطبقه في واقع حياتنا حلت بك أ ي ب ل ي ة أ ي ن ج ب ة ي شده اي كرب إ ل ج ا إ ل ى الله كيف أ ن ص ع للحق أ ن ظ ر ماذا أ م ر ن ي ربي عز وجل في مثل هذه ا ل ح ا ل ة و أ ن ص ع للحق س ي أ ت ي ن ي ا ل ت أ ي ي د من الله و إ ذ ا كان الله هو الذي يؤيدك فلا تنشغل بغير الله اللهم اغفر لنا ذنوبنا و إ ص ر اللهم ف ن ا ات نفوسنا تقواها و ذ ك ه ا أ ن ت خير من ذ ك ا ه ا انت وليها ومولاها ل ل ه م انصر ا ل إ س ل ا م واعز المسلمين و أ ذ ل الشرك والمشركين اللهم من أ ر ا د ن ا ومصر و ا ل إ س ل ا م بخير فوفقه لكل خير و د ع تدبيره تدميرا له وخذه أ خ ذ عزيز م خ ت د ر اللهم وفق و ل ا ت أ م و ر ن ا إ ل ى ما تحبه وترضاه اللهم ارزقهم ا ل ب ط ا ن ة ا ل ص ا ل ح ة التي تكون عونا لهم على تطبيق ا ل إ س ل ا م و ع ن ا ي ة المسلمين و ا ل إ س ل ا م وجنبهم يا رب ا ل ب ط ا ن ة ا ل س ي ئ ة و ت و ل ه م بولايتك ورعاهم برعايتك و ا ك ل أ ه م بكلاءتك انك سبحانك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه و آ خ ر دعوانا أ ن الحمد لله رب العالمين و تقبل الله منا و منكم صالح ا ل أ ع م ا ل و صل اللهم و بارك على نبينا محمد و على آ ل ه و صحبه و سلم